بوك تو بيدا ست وخمسون واحد وخمسون نعبفكي قضاء الحاجات قضاء الحاجات ساكم دوودم في بيبليوتكة أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. ساكم دودم وكنجرنيتة. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. ساكم دودم دو ترافيكاتا. أريد أن أذهب. إلى كشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. ساكم ديزنام إدنا كنيجا. أريد أن أستعير كتابا. أريد أن أستعير كتابا. ساكم إدنا أريد أن أشتري كتابا. Орид ан аштери китабан. Сакам да купам еден весник. Уриду ан аштери џарида. Орид ан аштери џарида. Сакам да одам во библиотеката за да изнајмам една книга. Уриду ан афхаба илал мактабатил аама лики استعيرة كتاباً. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. ساكم دودام و книжарница تا زدكوبام книга. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري. ساكم داودم دو ترافيكتا زي دا كوبم ايدن وسنك أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدا أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدا ساكم داودم كاي أبتيجرد أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. ساكم دودم وسوبرماركتات. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. ساكم دودم كاي بكرات. أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. ساكم دكوبام أوتشوا. أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. أريد أن أشتري فواكه. وخضروات. ساقم أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. ساقم داودم كاي أبتشرت زد أريد أن أذهب إلى أخ صائِي نظارات. لأشتري نظارة. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. ساكم دودام وسوبرماركتات زد كوبام أوفوشيا и زيلانتچوك. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. ساقم داودم كاي بكرات زدا كوبم ليبجنيه إليب. أريد أن أذهب إلى المخبز لاشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أذهب إلى المخبز لاشتري خبز حمام وخبز عادي.